وَلَقَدْ ذَكَرْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ, ورزقناهم مِنْ كُلِّ طَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِمَا فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُنَالِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَا كَانَ فِي آبِهِ اَمَّا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَّا وَاضِلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَمَّا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خليلا ولولا فَاتَّنَا كَلَقَد كُنْتَ تَتَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَدْرَكْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل متهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وَقُرْآنًا بِالْأَنْبِيَاءِ مُدْخَلِنَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُفْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصْرًا فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ما للمؤمنين ولا يزيدوا فالمن إلا خسارة وإذا أنعم على الإنسان أعرضان بجانبه وإذا مسه الشق كأن يؤوسا قل كل ي يعمل على شكله فرب أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أرحينا جَاءَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِن جِئْتُم مّعَتَ الْإِنَاسِ وَالذِّمِّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا